I Felt on والسهداء والصالحين وحسن أولاد The in of We <laughs> are I mean, يقاتل في <تصفيق> سبيل الله س الله لا You're em One more. Oh, man. تطع فينا من الهجال والنساء والولدان والو Don't call. Oh, dear. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفور قُمْ مِنْ بُيُوتِهِمْ وَلَا تَكْفُرْ And it Come <تصفيق> لبون فتيلا <تصفيق> mana li paka me <inaudible> Right here. Right here. Thank you, bye One <laughs> Men yo te